لها أمان مثل ما تبغي المعازها غيرك ما يرضى الهوى يا كيف ترضى لغيرك شيء يضرك يضيرك اسال وجاوبك إن كان باقي حنان كما تدين وتدان يا كيف ترضى لغيرك شيء يضرك يضيرك اسال وجهك